هُمَّ أأَبِْغهُ مَأمنَهُ ذَكَ ب بأنهمم قوَْم ال لا يعلمون كيفََ يَكون للمشكينَ هدٌ عندَ اللهِ وَعِندَرسُولِه إِلاا الذيينَ آهَد عِندَ الْ المسدد العراام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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا ياملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة المعتدون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مراه أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضْلُلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا